Onunla seni نبوت الزريا في الزرور ونبيته لوم السيامة a <laughs> أَمِنَّا نَسْتَنِي وَرَبُّكَ فَاعْبُدْ وَأَخْرِجْ مَا وَاغْنِيَ الْأَقْدَارَ وَسِيعٌ كُلَّ بَاعَ عَلَى وَادِهِ وَاغْنِيَ الْأَقْدَارَ وَسِيعٌ وتين رين وهم يا واملاته Altyazı على الذين لا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُنِّينَ <تصفيق> Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, I'm the love you e oh. one ao um... ان ترى ان الله غليل لا تذل و ما هو شيء او دين تكون İzlediğiniz They one stand down one go up What sent to you Altyazı وَاِنَّ اَمْرَكُمْ سَاءَ قَوْمًا دِینًا الَّذِي لَنْ كَانَ mm -hmm. Oh. <laughs>